الله بالله من الشر فان بسم الله الرحمن الرحيم وزلفت تفین غیر بعید <تصفيق> هذا ما See you. لغون ما يشاؤون فيك ولدننا مزيد وأوزن فتنت هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وأسلفت الجنة من خشی الرحمن بیل لو هم أجلنا قبلهم من قرن أجد منهم أجدد منهم بضجفنا قبلهم في البلاد. فنقبوا في البلاد،, فنقبوا في البلاد هل قد خالقون السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام تِئَ انْيَامُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ نُّب فَصْبِرْ amma <tries> below وستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع ذن کیم مخرج؟ انا نخن نحی وَنُمِيتُ نمیتو. و این ناوصیر نحن أعلى بما يقولون وما أنت عليهم في الجدال فذكنا Don't come on